أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نو والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممن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 dū سَطِيرُ الْأَوَّلِ سَنَسِمُ عَلَى الْخُرْطُمِ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّ مَا يُصْبِحُونَ ولا يستثنون فطاف علينا طائف من ربك وهم نائمون فأسمحت قصنين فتنادوا مصبحين أن يغدو على حرثكم إن كنتم صارمين وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ ق قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين أسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولا عذاب الآخرين اَخْرَتُ أَكْبَر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ كَذَلِكَ الْعَذَاب وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَكْبَر لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَسَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ 117. وإلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون 118. سلهم أيهم بذلك زعيم 119. أم لهم شركاء فليأتوا بشركاء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 ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة الابصارهم ترهقهم الذل وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون فادرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم 119. وأملي لهم إن كيدي متين 110. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون 111. أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى اذ نادى وهو مكذوب لو لا ان تداركوا نعمه من ربه لنبذ بالاراء لنبذ بالاراء وهو مذم فجئت بانور